واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حجود الله ومن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 سائتم إن رتبتم فعزةٌ ثلاثة أسبور ولا إبم يحض وأولاة الأحمال أدبرون يضعن حملهن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أَمْرِهِ يسرا ذلك مِنْ الله اللَّهِ أَن ومن يتق الله يكفر عنه وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَكُن لَهُ أجرا.